تطفات من أجمل التلاوات والتي سجلت من صلاة التراويح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ تبذت من أهلها مكانا شرقيا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 وجعلني مبارك اينما كنت وأوصاني, واوصاني بالصلاه والزكاه باب تحيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 فخلف من بعدهم خلف ضاع الصلاة, الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب واامن وعمل صالحا عمل صالحا فاولائك يدخلون الجنه فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنه عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ان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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاعوتين مما لو ولد اطلع الغيب ام اتخذ عند كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادعا يكاد السموات يتفطرن منه فتنشق اللهم وتنشق الأرض وتخر الجبال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 وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتونك رجالا ياتو وعلى كل ضامرين ياتين من كل فج اميق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 We أو سبب بينهم يوم وهم سوكريان حتى او ذكري وكنتم منهم تضحكون إنه لا يفلح الكافرون وطرَّد بِظْفِرٍ وَرْحَمْ وَأَتَخَيرُ الرَّاحِمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَقَمْرَ مُنِيرًا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 فأميت عليهم لعنة يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب فأما من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا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 لا إله إلا هو له الحمد في الأول و الآخر وإليه ترجعون وإلا رايتون إجعل الله عليكم الليل إلى يوم القيامة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 أسمكم من الله إن راد بكم سوءا إن راد بكم سوءا وراد بكم رحمة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 نبي وإنا أرسلناك إننا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 فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا, شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 وَمَتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَهْدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وأنا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 جزاا بما كانوا يعملون جزاا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا لا يسمعون فيها لهوا ولا تاسما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 لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المؤهرون تنزيل من